حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا وَسِخَاهُ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُ بِحَالَ النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِذْقُ الْيَوْمَ يَئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوهُمْ مَخْشَوُونَ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 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهم اجورهم ان محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذين اخذاد ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وَإِن كُنتُم مُّرْضًا أَو على سَفَرٍ سَتْرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أن فتيم مما صعيده طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مما يرجى الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ لَا أُولَى مَذَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا مَذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيْءٍ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 وقال الله إني معكم لأن أقنتم الصلاة وآتينتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذبتمهم وأقرتتم الله وأقرتتم الله قربا حسنا لئكثر الذين عنكم سيئاتكم ولقد خلأنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقره ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسياً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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب ويعقوب كثير وَالْجَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِيهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضُوا لَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد إن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد إن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما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 من خلقه يغفر لمن يشاء ويعدل من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا, وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَسَبَ اللَّهُ لَكُمْ ولا ترتدوا على نذاركم فتن فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعٌ مِنْ سَنَاءٍ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ماذا أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ دَادّ عَلَىٰ غَالِقَةٍ أَغْلَقْنَ مُسْرِفُونَ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا أَوْ يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من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 والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب علي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 ك يسارعون في الكفر من الذين قالوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا للكلم سمعوا لقوم آخرين لم يأتوا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 وَإِن تَعْرِض عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ بَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعَنْهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا عُقْمُ اللَّهِ تُمْمَ يَتَوَلَّونَ بِالْعَدْدِ دَالِقٌّ وماذا أولائك بالمؤمنين؟ إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبئون الذين أسلموا للذين هادوا والرجالين والأحبار بما سحبوا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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئَئِتَهُمُ الرَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَابَ آثَارٍ بِعِيسَى بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وأتينا الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى ونوعرة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُنَاذَرْتُ كهم الفاسقون، وأنزلنا إلىك الكتاب بالحق مفتيقا لما بين يديه من الكتاب ومهيما عليه، فحكون بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعل منكم شيعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن يبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 فَأَتَوْا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَاء إِن تُصِبْنَا بَلاءً فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَرجٍ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِيهِ ظَنًّا وَهُمْ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 لا يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه على المؤمنين، أعزّة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لوم تلاعيب.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 لَبِئْسَ ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يَدُ اللَّهِ مغلولا غلت أيديهم وَلُعِنُوا بِمَا قالوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك عنهم سيئاتهم لكطرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات عيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأتلو لا أكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم منهم أممهم قتصد وكتير منهم ساء أما يعملون يا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 ولا يزيدن كثيرا منهم ماذا أنزل إليك من ربك غيالو وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً لما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كنابو فريقا كنابو وفريقين يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصيرهم بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 فَأَسْهَمَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَتَنَبَّوْا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكثرة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقباً فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا ذا أيها الذين آمنوا إنهم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء وَأَتِي الْقَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَن تُمْنَتَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طئوا إذا متقوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تمالوا ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بعباده فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لَا تَقُتُلُ الصِّيدَ وَأَن تُمْحُرُمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِدَوَاعِلِ مِنْكُمْ هَرِيَانًا بَالِ وَالكَعْبَةِ أَوْ كَفْرًا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 قُل لا يَسْتَوِي الْقَدِيمُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْقَدِيمِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنِّي أُنْذِرُ الْأَنبَابَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلْ لَكُمْ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 أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أبا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا إلَى إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فَإِنَّهُ تَرَى عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّ أَثْمَنَ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَّ لَيْهِمُ الْأُولَيَادُ فَيُقُسِ مَا لِبِلَّا إِلَى شَهَادَةٍ ذَٰهَ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَنَا وَنَتَجِيْنَا إِنَّا إِذًا لَّدَيْنَا الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِشَهَادَةٍ عَلَيْهِمْ أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا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 وَإِذْ أُوحِيَتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِوَبِرَسُولِي فَقَالُوا آمَنَّا وَإِشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا أَنْسَ بَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيُّهُنَّ الْأَزْلَعَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَةٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ اتَّقُوا الله إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّ نزِل علينا ماء دتم من السماء فكان لنا عيدا تكون لنا عيدا الاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان خير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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ادْخُلُونِي وَأُمِّي إِلَى هَيْهِيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ نَقُولُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دوت فيهم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنْتَ أَنْتَ الرَّاضِي بَعْلِمَ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيِّدٌ إِنْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِلَ لَهُمْ فَإِذْ نَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ